اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نصبح به غير حديثه ورد عن الذي انتهى عظيما ونسبه كريما واسرته مستجيب جاءنا عن علي الله